بسم الله الرحمن الرحیم إذا السماء انشقت وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا لربها وَإِذَا الْأَرْضُ و وَأَلْقَتْ مَا مدت وَتَخَلَّتْ وَأَذِنَتْ ما فيها لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كذبا فملاقيه فأما من أُتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أُتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصل سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن ألا أن يحور بلاد إن ربه